ابن حدان. وروش نام في مسنده. قال حدثنا حشيب وهذا بشير قال انباءنا فيار ومغيرة. اذا انخذهم اروا رواية فيار. وابن حدان روا رواية ايه مغيرة. واحمد جمعهم في روانة واحدة. قال حدثنا حشيب وهذا بشير. قال انباءنا فيار. أبو الحكم بن المسر الصديق كلاهما عن أبي واجب فجاكرا لفظ السلام. وعلى رواه الحديث عن الإسلام المسعول قال سامعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصم ابن بهدالب ابن بهدالب اللي هي بهدالب هي أمه كان اسمها بهدالب وعاصم هذا هو صاحب السرعة المشهورة وعاصم هذا الذي أخذها عنه حق وشعر بتشعر اللي أخذ القراءة عن حفص وشعر بالحجاج الإمام ابن علي النذل هو آخذ جوا عن ح عن عن عاصم ولكن حفص ابن سلمان الأثري هو أشهر عن عاصم ابن أبي أو عاصم ابن وعاصم رفقناه هذا الحديث عن أبي وائل اللي هو شقيقي بن الثربة عاصم في مسلم إيماني أحمد من طريقه أبي بن عياش عن عاصم ابن أبي النجول عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال سنعت ورسول الله صند الله بعديث وسلم قال البخارين كل الحديث دي كل هذه الحديث موصولة وكلها في فعين بخالي وعوى مسلما تتفق مسلم مع البخالي في رواية الأولادية كما آه... وقال حجيثة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين يبقى برضو ايه حجيثة قال ايه حدثنا ما هو البخالي يقول لك إلا حدثنا وسمعت وأنبأنا كله، وأن الصحابة كانوا يضعون عيد اصياد الإخبار مكان بعضها، ولم يذكر أحد على. كل البخاري إنما شاء هذا كله يريد أن يدل على احتيال من أجل كره، وهو لكل هذه الصفات تذكر. فقال وقال خديجة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. كلهما على قصد. إن البخاري لم يذكر ليش؟ فأي اسماء البخاري قبلها اللي إحنا نذكره؟ نقول وصله البخاري في الموضع الكلام أو وصله الكلام في الموضع الكلام يشير البخاري إلى ما رواه هو مسندا في كتاب الرقام وفي كتاب الكتل قال في الموضعين حدثني محمد ابن كثير أخبرنا سفيان حدثنا الأعمش عن زيد بن وهد حدثنا ابن اليماني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 الإيمان بمقتضيات بطبيعة الحال عندما تعرف الإيمان أصلا ومقتضى الأص الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله والمقتضى هو جملة التكاليف الشرعية التي بمقتضى أنك رضيك الله رفا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ومعثم بمقتضى هذا التسليم مطلوب منك تكليف ما هي تكليف؟ هي تكليف الإيمان. فإذا لما بنقول الإيمان هو أصل ويع ومصدر. وهو الذي أيضا في آآ آآ هو المذكور في قوله تبارك وتعالى إن عرب الأمانة على السماوات والأرض والجبال. فأبينا أن يحملها ويشقق منها وحملها إمكان وإنما كان ظروما جهولا. فالإيمان نزل في جسد قلوب الرجال أي في الأرض. تعلموا من القرآن ثم علموا من السنة يبقى أيهما تقدم الآخر الإيمان ولا العلم؟ <تصفيق> في الحديث الإيمان ما وهو من الفرق الذي ألمح إليه عبد الله بن عمر وجلد ابن عبد الله البجري كما في ابن مالك وعبد الله بن عمر بن العاص وآخرون من الصحابة قالوا تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فزدنا به الإيمان ويأتي أقوام يتعلمون القرآن ثم يتعلمون الإيمان يشربونه شرباً ماء كلام عكلاه بن عمر يشربونه شرباً ماء تجد الواحد حافظ القرآن من الدفة إلى الدفة من الجلد للجلد ولا يعمل شيء فيه وإذا كثير بكل أسف الجماعة إيه الجماعة القرأة في الميتم والكلام كل واحد الصادر ينتجع آية, آية الكتاب التي غير موضعك واحد واحد أعد في عزومة بعد ما أرى 3-4-4 واحد وبعدين هو أعد قال له أنه كل ما إيه موجود. ها؟ فقال ربنا آذنا من لدنك لحم لكن واحد من الصحابة كان ممكن إليه كلمات كان ممكن إليه كلمات وليس أعمال يقرأ وتعب وأعمال يطلب ويروح يمين وشمال والكلام له. يشربونه شرب الماء لا. لا يقيمون حدوده إنما أقاموا حروفا تتكلم إليه تأتي أنت ما تخمتش في الحرف الكلام وإنت رقصت غير خلال المرضى وإنت الإطجاع وإشمال التعبك كبرى والمفروض تبقى صغرى ويفتدوا كلها في السلام أقام حروفا يا رب رفع، لكن ما اقام حدوده لا يعرف الله بهم فالفحابة كان في فرض يعني ثبت عن عمر رب الخطار انه البقرة حفظ البقرة في عشر سنوات حفظ البقرة في عشر سنوات ليه لان كما روى ابو عبد الرحمن السلم قال حدثنا من كانوا يكرؤوننا تعالى الأخبار الرحمن السللي أخذت قراءة عن عبد الله المسعود وعن عثمان ابن عثمان رضي الله عنهما وظل يقرئ أربعين ثلاث واللي خلاه يقرئ, يقرئ الناس القرآن أربعين ثلاث حديث خليوكم أنتعلم القرآن وعلمه قال أبو عبد الرحمن فهذا الذي أقعدني من خلافة عثمان إلى ثماني الحجاج بن نصف تقرأ أربعون عاما وهو جالس يقرئ الناس للقرآن قال ابو عبد الرحمن السوري حدثنا من كانوا يقرئوننا قالوا كنا نأخذ العشر آيات فلا نتجاوزها إلى غيرها حتى نعمل بما فيها فتعلمنا العلم والعمل جميعا فإن فرقنا الصحابة الذين جاءوا بعد ذلك إن الإيمان سبق القرآن سبق علم العلم يعني فازدادوا إيه إيمانا؟ يا رحمة سلم لله ورسوله فإذا قيل له قار رسول الله يسلم على رسوله ليه؟ إنه عنده إيمان ثادث يسلم مباشرة لكن خل العلم هو الأول وما فيش إيمان فكل ما جاءه أمر في القرآن أو السنة وما فيش إيمان يعترض عليه في واحدة يستطيع فيها جاية لجرع العوح ساكمة في بلاد بره في بلاد الأوروبة جاء ملعوب شاكت رؤية ان جدتها بتقول لها انا عايزك ضروري وجدتها دي ميز فدي عايزاني ليه شمعنانة فخلاص الرجا دي لبت في دماغها ان بتقول عايزك ضروري لا حتموه خلاص وحددت لها النوع اللي كان حيث مثلا عايزاتي في يوم 6-6 خلاص الكلام ده شافت الرؤي يعني إيه؟ في يوم 2-6-6 تتصل على 6-6 كم يوم؟ في نفس اليوم اتصل أبوها قال لها أنا عايزك تعد عندنا أربع أيام فقط وتروح إيه ده؟ هتغطوا به تعالي 6-6 ودهنا عايزك بعد أربع أيام يعني كإننا هتمش بلد يعني كاين نبقى بقول لها أبتن شفوكي ببتن ونتمت عديكي وكذا لك فلت بقى مرعوبة فخلاص حرفين ودوها الكامل قبيلنا في الثاني والكلام ده فتعرف الأضرباء أن الثانين مرضى ها؟ يحتاجون إلى عرض ليه مرضى لأنهم بيقضرونك في معطية الله ترسل تمتعقب ليه؟ ما في كنة؟ لا ما محبيتها أيوه عشان كده إيه؟ عشان كده لهم سعر لا لازم تحبتك نسعك موسيقى جاسي ومش عارفه والكلام دا لا موسيقى ولازم عن نفتة والإيمان بالقلب ها؟ فهؤلاء يمرون ومعضيها في القلب يروح النفس الطبيب لا يملك إلا لسانه هي دي كل مؤهدات طبيب النفسي كل إنسان عنده مرض نفسي خائف من بكرة يغسى قدر خلاص إذا استطعت أن تجيبه يبقى حلقه وشكله ثب النفس كله مختطط في نص آية في كتاب الله الذين آمنوا وطمئن قلوبهم بذكر الله أنا بذكر الله تطمئنوا قلوبه هذا ثب النفس كله فاللي بيمنط لسان يريح الوجهان مخزنة. المهم يعني آله خرار يعني اتصل بأي واحد فاتصل في مرة دي انا خلاص حمود وشامول وكل ما العيان يمر من الزام هتورك تعاين فأحس بالعيان لماذا؟ والطب انا عليها الولا وهي وهيعمل ايه بعد الموتها والكلام دا دا الولا ما تستغناش عنه؟ بينا انت خضناها على قول طرحينات حضنين بعد كده؟ فأنتها طيب انت شكلك كده؟ مش منطقي. خلاص؟ قال انت ساعد قلت لها تنتقجي فورا خلاص. <تصفيق> <تصفيق> وانت عارف المريض متعلق عشاني بريدي بس ده النوع اني لو انتخبت ورحت البلد في وجودي المطار في المقار وممكن يرجعوه انت راسيت ما احنا اتفاقل او اني فيش هترجاعي هترجاعي جودة ليه انت ليس كتبتقولي ستا ستا ستا واربعة ايام والكلام ده انت ليس هترجاعي فانت دلوقتي هتمودي هنعتدل احنا دلوقتي انك انت حتمودي لولا إنسانا يعتقد من قلبه أنه سيموت ممكن يجاوز إجابة دي في المطار وجود ومش عارفوا الكلام ده ويعاكتوه ورحلوه الكلام ده هل ممكن إنسان يعتقد أنه إذا رجع ي... إذا ذهب لن يرجع ممكن إنسان يعتقد هذا وممكن يضع الكلام ده يبقى أنت بشنا هو يتموت طالما أنت تقولي وباني يا هذا الكلام ده إنسان الشكل واحدة من الموت وخايفة من لقاء رب العالمين يبقى المثالة عندك مش انك خايفة بقى ان كنت ربك هيحددك على اللي بصليك فالرفك كده عنفك كده لا. قالت ساعدك قلت له خلاص يبقى ايضا نستفق الآن على انك تلبك النقاط خلاص قالت خلاص قلت له طيب من الذي يملك الاجال ورف العالمين سبارك رس عالم. لا أحد في الدنيا يعلم متى ستموتين وإن كنا نعتقد جميعا أن كل يموت لكن متى يموت أي مسألة لا يعلمه إلى رب العالمين طالما نسألة حكوبا عننا إذ أن هذا ونهتم بما هو أهل مجمع كان من سنة من دقل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلمنا الفاتح إذا جاءه رجل يسأل مسألة لا طائلة تحتها يدله على ما هو أفضل غيرها كما في الحديث الأول في كتاب قال له ماذا الساعة ده سور من الدموش متى الساعة فترة بعد, بعد سنة بعد سنتين انت ايه هجبت الموضوع فوجهه إلى ما ينبغي أن يتفت إليه قال وماذا عملت لها وماذا عملت هذا هذا ليس, ليس في أول حديث إنما في حديث في المقايب التمعيب. وماذا عملت لها؟ يبقى المهم في المثالة ان احنا ايه؟ نعم الخوف على قسمه خوف سلبي وخوف ايجابي الخوف السلبي الذي يدمر صاحبك مثلا واحد يتصف بيقول ما قدرش ناس تضل ناس ما نور النور طب ليه؟ قلت أول ما بضل من أوروبا فتذكر القبر عن أوروبا فبضل الزعف للصول ده كون سلو الايجابي انت جولتك الظلمة ما تقوم تنور اعمل اي حاجة قوم انت قاعد تلزعف ما تقوم تظل ما تقاعد ما مش نايم على اي حاجة صعب وكذلك ما تعمل اي حاجة اي دي ظلمة الخبرك ما تعمل حاجة تنور الخبرك اعمل حاجة تأتنسها في خبرك بدل ما انت قاعد مرعوب قوم خلق إلا خلقه وتداد محبكاً لربه فالخب السلبي اللي هو يجلب صاحبه الخب الإنجابي الذي يدفع صاحبه إلى مزيد من العمل يدفع صاحبه إلى مزيد من العمل وهذا هو الفرط ما بين الذي يجعل الإيمان قبل العلم الإيمان موجود يوم العلم يمر عليه على الإيمان يبقى زي البحر وتمر عليه جسمة الهواء يبقى الهواء رطب جميل، وإنما النفس كالريح. خلي بقى من الكلام، إنما النفس كالريح. ما مرت على شيء إلا على سبب. إذا الريح مرت على عبء، تحمله. مرت على نجاة، تحمله. خلاص، يبقى تخيل الإيمان هو صلب، ثم مر عليه العلم. ولذلك في الفرق بين الصحابة كان إذا سمع تكلموا. احنا دلوقتي بنسمع بنعفل ليه بنعفل لأننا ما تعلمنا الإيمان إنما تعلمنا القرآن كان القرآن سابقاً لنا كان, سابق. كان القرآن, كان القرآن سابقاً لنا للإيمان سليسة رضي الله عنه حدثنا أن الأمانة أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. ثم علموا من القرآن تعلموا من القرآن ثم علموا من السنة وحدثنا عن رفعه عن رفع الإيمان من القلب قال ينام الرجل النوم لا فتقض الأمانة من القلب، فيظل أثرها مثل الوقت. الوقت اللي هو ما يخلفه الجرح على الجلد من لونه آه يعني دا النبي صلى الله عليه بيجرح ويجرح جرحه بيكون على الجلد آثار هذا الإيه الجرح فهذا هو الوقت خلاص ثم ينام النوم فتنزع آمال من قلبه فيبقى أثرها مثل المجل ثم بيّن حذيفة رضي الله عنهما معنى ما تقال كجمر ذحردته على رجلك فنففا فتراه مستبرا يعني لو واحد جاب جمره على إيله أو رجله إيه دي يحصل الجلد بفقفة ويبقى برعا إيه مي خلاص يبقى كجمر على رجلك يعني على فنقط أي بردة. فتراه منتبرا أي عاليا ظاهرة. ومقود منه لي المنبر. المنبر إلى إن أنت الخطيب صار عريسا. فتراه منتبرا. وليس فيه شيء. إنما فيه ما ليس فيه شيء. قال فيفتح الناس يتبايعون. يتبى يعول يعني يبيع الأحدوم أو مش المقصود البيع البيع بالتخليف والكلام ده لا هنا المقصود البيع قال يتبى فلا يكاد أحد يؤتى بالأمان. ليلى ما على الإيمان الموجود في القلب كل التكاليف إنما يفرع على الإيمان الموجود في القلب. الإنسان خائن هذا عنده إيمان. خائن ليس عنده إيمان وإذلك الحديث فقال لما يقول كما في حديث عياض المحمار الذي رواه مسلم والنسائي وأحمد قال وأهل النار خمس في أثر الحديث فذكر منهم قال ورجل لا, لا يصبح ولا يمت إلا وهو يخاذعك عن أهلك ونارك انسان خائف إنسان قال ورجل وقال رجل صائر لا يخفى له طمعا وإن دفق إلا خانه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أهل النار خمسة فذكر منهم هذا ليس عنده إيمان لو كان عنده إيمان كان ظهر لهذا الإيمان مختبأ في تصرفاته فيقول فذي ندوه يعني بعدما تنتعي الأمانة جمرة الثانية قال فيصبح الناس لا فكادوا ترى رجلا يؤدي الأمان يقال ان في بني فلان رجل امين شوف يعني اتخصت الامايه درجه يقول لك هي تنزلوا بها يعني يقولك تعرف جبل فلان في رجل محترم فكر كلت رجاله في رجل محترم هي على ايه على فساد الزمان ويقال للرجل ما أعقله ما أضرفه ما أجدده وليس في قلبه مثقال حتى في من إيمان ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم فايعتم لن كان مسلما رده علي الإسلام ولن كان نصرانيا رده علي أعيد فهو رده علي الإسلام يعني إيمان يعني أنا إذا مثلا بعت مشتريت معاك حضرت غرصة وإنت بتكتل الحساب قلت حساب 100 جنيه لكن حسابت التلتين فبعد ما أنا دفعت حساب وأنا مخدم لك إنت بتكتبت أن في غرصة 70 جنيه فرد فلإن كان مسلما وحصل بيع وشراء وحصل في غرصة هذه ردهوا علي الإسلام الإسلام الذي في قلبك والإيمان الذي في قلبه لا يستطيع في عدوده إنه يأكل السبعين جنيه يبقى لازم حيالك من اللي خلالك عملي الإيمان أو الإبتال الذي يفضل. ولا ولئن كان نصرانية رده علي ساعيد هل رحباء الغالد هو إيه ما تقول عنه وسقوله أنا لي تدعى لكلان إيه؟ أرجع لي حقي. أما يعني فيها الآن فلم كنت أبيع إلا خلاناً وخلاناً. والمقصود بالبيع هنا بيع والشراء. مش المقصود بيع العام. وهذا الحديث خرج الإمام البخاري أيضاً في كتاب أفعال الأحد مقتصرة حتى قوله روا أوله إن الأمانة نزلت من جدر القلوب لذلك تعلمون فرقهم علم السن. اختصر الحديث إلى هذا. ورواه الطبيب شيخه علي بن عبد الله المديح فارح دخل سفيان عن الأعمش عن زيد بن وهب عن زيد كذا البخاري هذا الحديث كما سر في سرد وفي كتاب الكتب قال حدثني محمد ابن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش سفيان من هذا الحديث طيب، وفي أخبار الأحاب قال وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان سفيان الأول السنة الأول هو السنة الثوئي لأن محمد بن كثير مشهور بالرواية عن الثوئي دون عيين وسفيان في السنة الثانية هو ابن الثانية وليس الثوئي ليس لما نرى في حسان سفيان عندنا نعرف هو مين الثوري ننظر إلى الرواة عنه فان كان الرواه عنه كبار اضطرقت عتهم عاليه يبقى هو سفيان الثوري على طول ننظر للرواه عنه يعني لو مثلا الرابع عنه ابو نعيم الفضل البذائي او عبيد الله بن مولى أو محمد بن سبحانياد مثلا أو الضحاك المقلد الشيباني أو محمد بن كثير إذا رأينا كل هؤلاء يرون ويقولون سفيان إذا هو ليه استوز وهذا على الغالب العمل لكن إذا كان القائد حدثنا سفيان هو أحمد أو علي بن أو متسد مثل مزار أو أبو الربيع الزهراني سليمان بن ذويك عدد أو فتيب بن سعيد أو عمرك علي الصلاة مثلا أو أحمد بن منيع أو كل هؤلاء يبقى راب يبقى سبيانه في عيانه لأن كل هؤلاء لم يدركوا الثور كل هؤلاء لم يدركوا ليه لأن في عيانه تلميذ الثور تأخذ عن الثور وإحنا إذا أردنا أن ننتبه الرواق ننتبه الرواق ننظر إلى الروايات عن روايات اللي هم غير منسوبين في الاثاث زي حماد فحماد هيبقى ابن سلمة ولا حماد ابن زيد سفيان ابن عينه وفتوح لما ننظر في الروايات عن هذا خلاص وروى مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق وسيد بن الجراح وابي معاوية وعبد الله بن وير وعيسى اليونس كلهم قال القعش عن ايه ان عن ابي الأعمش عن لعبه عن زيد النوحده عن حديثة ابن اليمن ثم ذكر البخاري تعليق مع... الآخر فقال وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جاء صيغة من الصيغ الثالثة يعني بغير بابه قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبتنا ما جابش ايه عد خلاص هو هنا في هذا التعليق يقول البخاري وقال أبو العاليه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربك كل ده عن عن والبخاري إنما يتكلم عن السماع البخاري إنما يتكلم عن ظاهره السماع ومع ذلك فهو ذكر العدعانة هنا ذكر العدعانة هنا أثر أبي حديث أبي العالية هذا رواه البخاري وصلح البخاري في كتاب التوحيد فقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتاب وبعدين حول الإثنان قال عاد حا حول ثم قال وقال لي خليفة حدثنا جديد بن زويع عن سعيد عن قتادة عن أبي عالق عن ابن عباس فيما يرويه عن رب العزة تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب تبارك وتعالى لا ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونسا جمتا ونسبه الى ابينا خراب نبين هنا طريقا طرق المحدثين البخاري روى الحديث من طريق شيخين له عن قتادة عن ابي العالية بن عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في ما يرويني عن ربه تبارك وتعالى روى الحديث من طريق شعبة عن قتالة ومن طريق تعيد النبي عرض عن قتالة فلما نظرنا في رواية شعبة وحده وجدنا أن شعبة ما رفع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربي إنما وصف بالحديث عند النبي صلى الله عليه وسلم وصار قول ما ينبغي لرجل أن يقول أن خيُم من يونس صار من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نقول رب العزة ذي ثمارته عاد. البخاري روى هذا الحديث في كتاب الأنبياء. وكذلك أبو داود قال البخاري أبو داود حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي العريش عن أبي عباس عن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اللي قال النبي على فضلات، ها؟ والبخاري هنا في الموضع في هذا الموضع قبل التوحيد جعله على الحديث عباده، جعله على الحديث مصل العمل، عبغط العدة في تبارك وتعالى. فيظر إذا كنت وض حديث نبي. أما رواية الشعبة التي رأيتها في كل الكتب التي عندي. فما تجاوز فيها شُرَمَةُ بإثنائه المتقدم ما تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم يعني البخاري روى كما قلت لكم في ترحيط الأنبياء وأبو داود كلاهما من طريق حافظ نعومر عن شعبة عن فتاة فجعله فجعله من الفرق المتناقضة ثم روى البخاري من حديث شيخه محمد بن بشار قال البخاري غريب روى عن محمد بن بشار وروي ايضا قال حدثنا محمد بن بشار لكن زاده مسلم ومحمد بن ايه المثنى قال كذا عنا حدثنا غندر غندر هو مين محمد بن جعفر ها قال حدثنا شعبه بهذا الإسناد يتعلق بقول الله عليه وسلم ورواه قال محمد بن قال من الله عن في وعفال بن مسلم عند أحمد وابن أبي شايب وابن شبان وعمر بن مرزوق عند الصبراني في المعجب الكبير وهو في عند صحاوة ومشكل الآثار وآثرونا كلهم يروي هذا الحديث عن شعبة عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما يفقه لعبد أن يقول على خيرا من يونس ابن ماذا يبقى نواية شعبة إنما وصل بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفعها إلى رب العزة سبارك وتعالى خلاص كده يبقى من الذي رفع الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى رب العزة الرواية الثانية عن خفاله اللي هو تعيد النبي عروف خلاص يبقى البخاري لما روى الروايتين حمل رواية سعيد على رواية شعر هو لأن نساق البخالي في مع بعض ولم يُبيّن لفظ من الذي رضع الحديثة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى رب العزة سبارة وتعالى ولم يُبيّن نحن نعرف بها للأمثال لفظة كلان من كلان إذا سبارنا الثروب في كل الأخرى فلما نظرنا إلى رواية شعبة عن قفاد اللي البخاري حول الإثناد من بعدها لأنه في الساب التوحيد قال أدسنا حقصو في عمر قال أدسنا شعبة عن قفاد وعلينا الشعب ثم حول الاثناء قال وقال ليه خليفة خليفة ايه؟ اللي هو ابن خيار صاحب التاريخ وصاحب المثنى ولقبه شباب كان, كان لقبه شباب اول ما دايش الاثناء شباب يبقى هو خليفة ابن ايه؟ ابن خيار ابن خيار قال وقال ليه خليفة حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد ابن ابي عروبة عن ابن العالية على ابن عباسة على النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رضي، يبقى رفع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم إلى رب العزة إنما هو في رواية سعيد قام باعروبة دون رواية شعر خلاص واحد ممكن يكون طيب عندما سعيد ابن عبارة كان اقتراض فلعد هذا من اخترافه فنقول إن رواية يزيد عن سعيد قبل الاختراف والبخاري يتحرى في هذا الباب يديد من ذريع من خدماء أصحاب تعيث أبي عروب خلاص طيب ما هو محل الشاهد هنا هو أبو العريق بالسادة المتقدم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العلم طيب النبي عليه الصلاة هل يبسر أحد في ثبوت روايته عن ربه إذا اطحى الاسناده إليه فكأن البخاري أراد أن يقول إن العدعنة إذا ثبت السماع والاتصال تكون كسمعت وحدثنا وأكبرت لأن لا يمثلي أحد أن العدعنة أن العدعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض فيه على. طائمة نقام السماء فإذا كانت العنعنة بين الرام وشيخه بمثل هذه القوة فحينئذ نحكم بالإيه نحكم بالإتصال ده ما أراد أن يقوله الإمام البخاري لأن تعبين البخاري هو خلاف مع مسلم في مدأة اشتراط اللقاء وعنعنة المعارض هل تفر على السماء ولا لا البخاري قال لا تحمل على السماع حتى يثبت في ثلث من الأثانين أنه قال حدثنا يعني مثلا أنت بتروي عن الشيخ الألباني الله إذا ثبت لدينا أنت لقيت الألبانية ولو مر وثبت ذلك إثنان أنك كنت, كنت حدثني محمد ناصر الدين الألباني كل كلام منك عن الألباني بعد فنحنك ليه لذلك ثبت ندينا أنك لقيته يقينك هرى؟ والإمام قتل يقول بالمعاصرة إذا كان عايشين في عصر واحد وجائد ممكن فقرر الإمام مسلم الجواد بالإمكان لأن ممكن يجوز التعاصر ولا يمكن الإمكان ولا يمكن الزقاء طيب إحنا مش في عصر السرعة وعطل الثواريخ والنفسات الكلام ده يعني الوصول للأرضى يصبح ساعتين وانت معك في نور فانت شفير ولا حاجة وصف معك في نور وطالب عيد ولكن ما شفتش الألباني أبدا في عيدك مع انك انت متعاصر مع متعاصر واحد لكن ما شفتوش وكذلك فالإمام مسلم قال وجائز ممكن فكان مسلما أراد معاصرة بينه، وليست معاصرة مطلقة كما فهم عنه بعض العلماء. إن مطلق التعاطف كأنه أراد معاصرة بينه، كرواية مصري عن مصري، وحجازي عن حجازي، وشامي عن شامي، وكوفي عن كوفي، وغصري عن غصري، وهكذا. فاحتمال اللقاء قوي جدا. إذ يتعذر أن يكون هناك فارق في العلم. ويكون هناك شيء مشهور ومع ذلك لا يذهب هذا التلميذ وأن مع هذا الشيء أبدا هذه مسألة متعذرة في العالم إنما ممكن مصر مع كوفي ما يقولوش بعض الكاعدة وإن كانوا إيه وإن كانوا متعاصرين وإن فلماذا البخاري يريد أن يقول إن العالم إذا حسبت بها ما يثبت اللقاء حملت على الاتصال ولذلك أورد العالم هنا وحطها في غير السماء بقي لنا تعليقات تعليق ق وقال انس عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه عز وجل وقال أبو غريره عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عمرو بن الحكم عز وجل ان اما التعريف اللي هو عن انس رضي الله عنه فوصله ابو غرير ايضا في كتاب التوحيد في نفس الموضع الذي روى فيه أثر أبي الحديث أبي العريش عليه بن عبد الله ويعني الحديث الذي عناه البخاري هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي يرويه عن ربيه تبارك وتعالى إذا تقرب إلي شبراً تقربت إليه شبرا تقرب إليه ذراعا وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باع وإذا كاني مشيا أتلوه هروبا وهذا الحديث انفرد به البخاري عن مسلم من حديث آدم رضي الله عنه. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا التعليل عن أبي هريرة صدره البخاري في نفس الباب في كتاب التوحيد وهو باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والوحيات عن الربيع تبارك وتعالى وأورد أستله الحديث اللي هو إذا تقرب باء مني شبرا تفرَّض منه إدراع. وقد وصل بخريه هذا التعليق في كتاب التوحيد واتفق معه الإمام مسلم في رواية هذا الحديث فيعني في حديث أبي هرير ما تذكر عليه أن حديث رأيس فقد انفرد به البخاري أقول قولي هذا واتفق الله العظيم روايكم وصل الله وسلم وبرك على نبينا محمد والحمد لله رب